كبر عليكم مقام إن كان كبر عليكم مقام وتذكري بأيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم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 In ajri illa ala Allah wa umirtu an مِنَ mina al Muslimin fakazzabuhu fanajina hu wa mammahu fil فجعلناهم خَلَائِفَ واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم فجاؤهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين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 قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون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 وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقو قال لهم موسى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 بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون على خوف Fir'aun wa mala'ihim ain yaftinahum wa inna fir'aun la alim fi al-ard wa innahu la min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 Qāl qad a jibad-dawtukumā fastaqima fastaqima wa la ta'tba'anna sabil حرف أتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدو حتى. وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجم ك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوا أن بني إسرائيل مبوا قَوَّنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ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 قُمْ رَبَّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِن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 إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء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 تظرون إلا مثل أيام الذين خلو من طبلهم قل فانتظروا إني معكم من المتظرين كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون منهم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 اِلهَ مَا لَا وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا فَلَا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 من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى يحكم الله وهو خير الحاكمين